باثنتين وانهاك عن اثنتين امرك بلا اله الا الله فان السماوات السبع والاراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا اله الا الله في كفة لرجحت بهن لا اله الا الله ولو ان السماوات السبع والارضين السبع كانت حلقة مبهمة لقصمتهن لا, لا, لا, إل لا إله إلا الله لا الله لا الله ما لنا رب لا الله لا لا اله الا الله Hun woord